أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وَبَنَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِيرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الزِّلَع عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِن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 لَقَدْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ لا خافضنا هاد من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّخْرَجٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن مَّا نَسْتَؤْنِسُ لَهُ بِرَازِقٍ وَإِنِن شَيئِ إَّا عدَنَ خَزَ إِهُ وَمَانُ نَزّلُهُ إَِّا بِقَدَر مَعلُوم وَأَرسَل النَِّّي حَلَاقِحَفَأَ زَلنا مِنَ س سماء ماء فأسقينا وَمَا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا أبا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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ المعلوم.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 ان عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ Likl bəb minhəm jüz'un məqsum İnnəl-müttəqin fə jənnət və aruyun Tədxləu hə bəsələmin وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَرْجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنُبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون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 qalun in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 قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فاسرب باهلك بتقطين مِنَ اللَّيْلِ وَالتَّبِعِ اذْهَبْ بِأَطْبَارِهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ لَقَدْ وَاعَيْنَا إِلَيْهِ ذَانِكَ الْأَمْرَ أَن مَا قَطُور النصبِحِين وَجَأَهْلُمَدينَةِ يَسْتَلَ شِرُود قَالَ إِدهَاُ ل إِ اللَّيفِي فَلَا تَف اللَّحر وَاتَّقُ اللهَّه وَلَا تُخزُود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 فَأَخزَتهُ الصَّيحَةُ مُشرِ قُيد فَجَعَنَا عََهَا سَافِهَاَأَمْ قَرنَا عَلَيهِم حِجَرَةً مِنسِجين إِ فيِي زَِكَ لَ آياتِ للِمُتَوَّمِين بِسَبل نُقيد إِ فِي <تصفيق> ذَِكَ لَ آيَتَِمُؤمِنين وَإِن كَانَ أَصحابُ أَكَةِ لَظالِِمِين فَ تَقُن مِنهُم وَإَِّهُ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 فَأخذَتْهُُ الصَّيحَةُ نُصِحينَ فَمَا أَونَا عَنهُم م كانَُ يَكسِبُود وَماَا خَلَقُنَ السَّمواتِ وَالأَ الظَومَا بَينَهُم إِلاا بِالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ تَصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وَلَا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كَمَا انزلنا على المقْتسِمين الذين جعلوا القرآن عِضًّا فذر ربك لنسألنهم أجمعين عن م كانَوا يععملَلون فَصدَع بِمَا تُؤمرر وَأَرِ النِ المُشكيد إِ كَفَن كَمُْتَزئين الذيينَ يَجعَلونَ مَ اللهَِّ إلَهَن آخَروا فَسَوفَ يعلَمون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 اتَّا أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّ, أن يروا ان انه لا اله الا انا فتقود خلق السماوات والارض بالحق تعالى مما يشركون وَلَقَل إِ سَادَ مِن نُقُْفَةٍ فَإِذاَاهُ خَصم النُبِيد وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيه دِفُ وَمَ نَافِرعُ وَمِنهَا تأكلون وَلَكُن فِيها جَمَالٌ حِينا تُرِيحُونَ وَحِينا تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَم تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ان رَبكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْهُ شراب ومنه شجر فِيهِ تَسِيمٌ Yünbət ləkum بِهِ zərərə və zəyitun və nəqil və aləqnav və فِي kül thəmərat ən fə zələk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 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ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 وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَوَثُورٌ رَّحِيمٌ فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 بالمستكبرين واذا اطيل لهم ما ذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا ازارهم كامين ثُمَّ مِن أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا مكرَزينَ مِ قَضلِهِم فَأتَ الله بُ يانَهُ مِنَ القَو عدِ فَخَر عَلَْهِ مُسَّقصُ مِ فَلْقُهِم وَأَتَهُم العزَابُ منِن حَسُ ل طِيَامَتِي يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّؤُءَ عَلَى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلاء كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 Əl-ləzən tətəwaffa həmul mələyikətə təyibin yəqoolun səlamun rəykim ədhqlulul jənətə bima küntüm təcmələ əl-yənzurun əllə əl او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إِن تَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ قَسَمُوا بِاللَّهِ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ إنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كنت يكون والذين هاجروا في الله مما قد ما ظلموا لنبؤا انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُسُ الرَّحِيمِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 صُنقُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِجَاءَ يَثْرَهُ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 ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجعَونَ لِمَا لا يَعلَمُونَ نَصبًَا مِمَّا رَزَقُنَاهُم تَلَّهِ لَ تُسْأَلَُّ عََممَا كُُم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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّنْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَ اتِن وَلَكِن اَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَأَجْرَنَّ أَنَّ لهم النار وأنهم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 الضَّعْفَ بَعْدَ انْتِهَاهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ مَدِنَ اللَّبَنَ خَالِصًا سَائِلًا لِلشَّارِبِ وَمِنْ سَنَرَاتٍ نَخِيلٍ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا INNA FI ZALIKA LA AYATAN LI QAWMIN YA'QILUN WA OWHA RABBUKA ILAN NAHL AN ITTAKHIZI MINAL JIBALI BUYUTAN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 ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ قَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُم وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا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 Oyyubar, ki ormuzul k Allah cür거든? OÖMündən Allah cürütürürsün, açbrothol tinh tə şəッə q resource cürütül Ал bur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 وَرَبَّ اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا نَّمْلُوكَ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَمَا نَرْزُقُنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَنِدُّ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 İnnə Allah alə qül şeyin qadir Wallahu əkhirəcəkün min bطon əmrə هاتِكُم لا تعلمونَ شَي وَجَعَلَكُم السَّم وَ بَصَارًَا أَفِدَةَ لعَكُم تَشكرون ألَمْ يرَ إلَ الطَيير مُسَخخَراتٍ فيِي جَ السَّم ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلودكم الأنعام بيوتا تستخفونها يوم الذعنكم ويوم اقامتكم ومن اصلافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا الى حين والله جعل لكم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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَا أُولَٰئِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُدًى مَتَّنٌ لَبَشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَ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 وَلَ نُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَزُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هو خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ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 وَل نَجْزهُم أَجْْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كانَُوا يَعمَدُون فَإذاَا قَرَأتَقُرآانَ فَْتَعِذ بِلهِ مِنَ الشَّيطانِ الرجم إِهُ لَسَ لَهُ سُلطان على الذيينَ آمَنُوا عَلى رَبِّهِم يَتَوب قَنُون إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِشِرْكٍ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۗ وَقَالُوا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 وَلا قَدِن عَلَمُ أنهُ يَقولُونَ إ ماَا يُعَّمُهُ بَشَر لِسانُ الذي يحِدونَ إلَيْهِ أَجَمِج وَه لِسَانُ النارَ بِجُب مُبين إِ الذيينَ ل لَا يَهديهِمُ الله.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 شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفر رحيم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 ظَرَبَ اللهَّهُ مَثَلًَا قَرِْييَةً كَانَت آمِنَةَ النّ قُمَئتَ يَأتِهَارزقُهَاَ وَدَب مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَنُْ مِ اللهَّهِ فَأَذاقَهَ اللهَّهُ لِباسَ الجُوع وَالخَوْثِ بِمَا كانَوا يَصنعون وَل قَدِجَ أَهُم رَسُولُم مِنْهُم فَكَزَّبُهُ فَأَخَزَهُم الععَزَابُ وَهُم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنِ ماَا حَرَّّ مَا عَلَكُمُْ الْ المَتَةَ وَدَّمَ غَ لَحْمَلْق زيرِ وَمَااءُهَِّ لِغَيرِ اللهِ بِه فَمَنِ الّطُرَّ غَيرَ بَاغم ل عَدٍ فَإِد اللَّهَا وَثُور الرَّحيِيم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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا طَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ضَلَّنَّاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلئِن صَبَرتُمْ لَ خَير لِ الصَّابِرين وَصبِر وَمَا صَبْْركَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحزَد عَلَيْهم وَلَا تَكُ فيِي ضَييق مِمَّا يَمكُرُون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم